حصل نصب جمع المذكر السالم ينصب جمع المذكر السالم وعلامة نصبه الياء مثال اكتشف الهدهد الساجدين لغير الله كلمة الساجدين هنا تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم